بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم يتندر قوما ما اباءهم فهم غافلون يتندر قوما انذر اباءهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعلناامِ بَيْنِأَديهِم سَدَّ وَمنِنْ قَلْفهِم سَددَّ فَأَغْ شَيْناهُم فَهُم لا بَيْنِ أيديم سَدَّ وَمنِنْ قَلْفهمم سَددَّ فَأَْ شَيْناهُم فَهُم لا يُبصِرون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 انما تورد من اتبع الذكرى خشيه الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته واجر كريم ابشره بمغفرته واجر كريم اننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم اننا نحن نحي لَوْ تَعَاوَنْتُهُمْ وَكَتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 عززنا بِثَالِثٍ فقالوا ان اليكم مبعثون عززنا بثالث فقالوا ان اليكم مبعثون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون ولا ازل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون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 لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم في فون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أاتَّخِذ مُِ آهَة إ يريدن الرَّحمَُ بضُْضِ لا تُغْنعَي شَفعَُم أاتَّخذدُني آهة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ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 وَإِنْ كلُلَ م جَم لديَنَ مُحبرُون وَإِن كلُُلَم م جَم لديَنَ مُحظون وَآيَتُهُ الأفضضُ الْ المَْيتَةُ أَحيينها وَأَخجناَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَدًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ سضَحَانَ الذي خَلَقَ الأأَزواجَكُلَهَا مَِّةُ بِتُ الأبْضُ وَمِن أَفُسِمْ وَمِنْ أَفُوسِهِمْ وَمَِّا لَا يَعمونُون وَمنِنْ أَفُسِهِم وَمنِنَّا لاَا يَعلَمونُون وَآيَةُهُم الَّلُ نَسلَخُ مِنهُ النَّهارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمونون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 تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لَشمسُ يَ بَغِيلَهاَا أَنْ تُدْركَ القمَرَ وَلَليلُ سَابِقُ النَّهابلَشسُ ي دَغِيلَهاَا أَنْ تُدْركَ وكل فِي فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ان انتم في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا نَحْنُ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون هليَوْوم لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِ أأَصْحَابَ الجَّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِون إَِّا أأَصْحابًا جََّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِونهُمْ وَزْواجهُم فيِي ضِلَالٍ على الأرائِكِ مَُّكِعونهُمْ وَزْواجهُم فيِي ضِلَال علىى الأرائكِ مَُّكِون لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلًا مِّنَ رب الرَّحِيمِ سَلامٌ قَوْلًا مِّنَ الرَّحِيمِ وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمَتَازَ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 وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كنتم هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّ لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّ لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ تَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ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 عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَ نَثَهُمْ لَهَا فَهُمْ لَهَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم فَلا يحزن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا قال من, قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم فانه توقدون فاذا منه توقدون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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول له كن فيكون ان يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ديما لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله